فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُؤْمِنُونَ بِالْمَدْخَلِ بِمَا وَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَنكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ يرجع اليم فلان اتياهم بجنود لا يقبلن بها ولا نخرجنه قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي انا اتيك به قبل ان تقوم مما قامك واني على لا قوي قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمْ ما رااكم مستكِرّاً عن عدوق قال لناذ من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر قال هذا من قُلْ يَا رَبِّ لِي يَدْبُرُنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ لَمَّا جَاءَتْ قِيلَ آنَا كَذَا عُرِشُ قَالَتْ كَأَنَّهُ هو وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُ هَٰذَا وَكُنَّا مُسْ وَصَبَّ دَأَمَكَ كَنَ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّكَ كَنْتَ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَ ادْخُل وَأُحْفِنَ لَمَّا رَأَتْ وَأَنْسِبَتْ قُلُدَّتَاوَ وَالكَشَفَتْ عَنْ سِقَذَا قَالَ إِنَّ نُصْرُحُ مُنَادُ قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليما